يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا تراده وعظاما أإننا لمدينون على هالأمّات مطلعون على هالأمّات مطلعون فطلع تراه في سواج الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا نفو الفوز العظيم إن هذا نهوى الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، أَذَلَّكَ قَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةٌ الزَّقُومُ؟ إن جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشبع من حميد ثم إن مرجعهم لا الجحيم إنهم ألف وأباهم ضالين فهم على ذل يهرامون ولقد بل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم مذرين فاذكر كيف كان عاقبه المذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلهنعما المجيب وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْعَظِيمَةِ